توضيح الأحكام من بلوغ المرام إي شيخ عبد الله بن عبد الرحمن البستان جيش نفر مديت سلودو عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم بما بميامينكم اخرجه الأربعة وصححه ابن خزينة طبعا أبو هريرة كعبد الرحمن يقول يستخرى رضي الله سلبيتنا والصحابة بيلوزة لبيغمبر الجل الله تنفمه يدي إذا توضعتم أجر نيتي داس تنهبوا أجر ويستانداس نيش دائما داس بكرناكم ب نسب أخرجوا الأربعة أخرجوا كان أخرجه والأربعة أخرجه والأربعة مقصدي او أهل السننة و صحوا ابن خزيمة ابن خزيمة شريعة تكدي بلام صحيح شكر ديا صحيح يعني ب الصحيح دنا درزي على ذلك الحديث صحيح كقولي صحيح يعني الصحيح لذاته وليس صحيح لغيره أجمع صحي لغيره بدليل بأنك صحيح لغيره أما على إطلاق صحيح يعني صحيح لذاته أما حسن إذا قال الحديث حسن فيقصد به الحديث حسن لذاته قال ابن دقيقة العيد يقلي مبرزان هو حقيق بأن يصحه شاني أويك راسبي وقد حسنه النووي المجموع إمام نووي تحسين كدلمجموع وقد أخرجه أحمد إمام أحمد وابن حبان والبيقي والطبراني في الأوسط وغيري وعنش منفردات الحديث إذا إذا ظرفك ظرف ظرف دك مفعول فيه ظرف مفعول فيه ليك ظرف إذا يعني أوكاتي او كاتي اذا للمستقبل غالبا زيادة للمستقبل متضمن معنى الشرط غالبا زوج درجة معنى شرط جدا اذا تذهب اذهب داكم داكم اذا توم كاتا ليه كان معنى شرط جدا يعني اذا قلت اقول اقر قوتت درين او كاتي قوتت او اذا دال كاردلر كان زول دال معناه اشار تيجي كده معناه لما اشار تشتي لو وقتي بيبيثم بفعل اشار شرط شرطه كان فعله ماضي فعله ماضية ماضيه اللفظ و باللفظ ماضيه ماضي, ماضي. بلا مستقبل المعنى كثيرا بلا معنى يا كلبو كلجي مستقبل لده اذا توضاتوا توظّع كذا ليه كلام توظّع أعمانية في الماضيية إذا توضأ اللي في بالمقابل لخزن في الماضية نجي في ال ما دائما تفعل الماضية كيف الماضي مضارع إذا لكينه لو ذا اللي بغلط إذا كين اللي كاد أنيتا برامه هو يكبث بسنية حروف انيتا زائدا نيا تكيد مرفوع به مرفوع به أما استخرج توضأ اي توضأ قوارب تايفي ويا بلا ما هيك فتحه مبنوع من الفتح إذن فعل ماضيه بلا ما هيك فعلية بلا ما هيك أبريهم أتوضأوا ووضأوا إذن تااكي خوية أصلي حروف زيادة نية. طيب كذا فعله, فعل فعله فعل الماضي فعل كيف فعل الماضي اللي هي ماضي لفظ مستقبل والمعنى كثيراً المعنى كشيء بس لو مستقبل كمثل هذا الحديث أو الحديث ما كنت توضعتم يعني أردتم الوضوء أو شرعتم فيه أردتم الوضوء يعني نيتي تزوير شنابو أو شرعتن فيه يعني بدأتم فيه ويستان ذا استان تأكد شرعة يعني دخل فيه دخل رأيه بما منكم زمأ مفرغين يمين ضد اليساري للجاهة والجارحة كاد لابو أو زي أو شري مقابل كاد نصيرات يعني نصي سب ما يخبرني من الحديث أو لو حديثه وتجريت يك استحباب التامني في الوضوء بين اليدين وبين الرجلين سنة نصيرات لا نزنيش يقل نصي سب وبين الرجلين لا بأن يبدأ باليد اليمنى ثم باليد اليسرى يا كم هذا سر ثم يبدأ الرجل بالرجل اليمنى قبل اليسرى لا ماشة فيش هاي لو جا مدارب فيش ما دي كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في كل شيء في تناعله وفي ترجله وفي شأنه كله كا زال يشر بسمعه لي رجما ما شد حديث كما يدل عليه حديث عائش المتقدم من أنه صلى الله عليه وسلم يعجب التامون في تناعله وترجله وطه وفي شأن كل ذلك يعني طهوري شتى كحديث كلام خاري ومسلمة ااا اه... وذكر فيها دوم التامون يتصور بين اليدين والرجلين بخلاف الوجه فأفضل واحد يغسله جنيه كهذه كانت تامون بس يا لما دستو دمتاوة <تصفيق> دستو بيه نك دمتاوة بلان دمتاو دمتاو الرخصار نا لبنه الرخصار اواني بلهم ذلكم لاي راس د د لاي تسب نا همو يكشفينه اواني لاي راس بيان لا تسب فأضل واحد يغسله جميعه والرأس ستليش به مهاشد أضل واحد فيمسح, فيمسح جميعه ايش به مهاشد تمسحي لقي ثالثا أجمع العلماء على أن التيمن في الوضوء ليس بوازم علماء كان يجمع يعني السلام كواب التيمّن دستراز الوضوء دستراز الوضوء ليس بوازم فلو قدم الشمال على اليمين بس باسمك العمد النبي المزاربة عمد المنكة مخالف عيسون النبي برا ما قلت زارة الوضوء لا حرش أجزاء الوضوء مع فضوء الوضوء فضلي أو كين عميني فضلي أو أوي. النتيجة بناءً منه. قوله, قوله، إذا توضأتم يعني شرعتم في الوضوء وأغتثتم به يعني أقتصونا ناس بيش كبيستان ناس بيش به أن خامسا أن اليمين تجعل الأعمال تجعل الأعمال الطاهرة رأس زيادة لبقتها لمستباحك أنا وتقدم تقدم في الأحوال المستطابة لبؤر استانى باكن والشمال لما سوى ذلك فلان تبقى لبو غيري بيا. سبحانك اللهم بحمدك شبه لا إله إلا عنه نستغفلك ونتوب لك وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين